لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحوى ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب فاقب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 لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعيادهم قاصرات الترفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل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 قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم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 فانظر كيف كان عاقبه المنذرين الا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم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 ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لابراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أيفك الآلهة دون الله تريدون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 فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أَتَعْبُدُونَ ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بَلْ له بنيانا فَأَلْقُوهُ في الجحيم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 فلما بلغ معه السعي قال يا بني إِنِّي أَرَى في المنام أَنِّي أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أَبَتِ افْعَلْ ما تؤمر ستجدني إِن شاء الله من الصابرين فَلَمَّا فلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ للجبين 114. وناديناه أن يا إبراهيم 115. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين 116. هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الْآخِرِينَ سلام على إِبْرَاهِيمَ كذلك نجزي المحسنين إِنَّهُ من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين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 وَإِنَّ لَهُ صِلًّا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ جئْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ مَرَرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 فاستفتهم اليعبك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إنا ثون وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون من إفكهم لا يقولون ولذ الله وإنهم لكاذبون